م و س ل ع ه النابلسي ل ا ن ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م م ا ل ك ي و م الاسلاميه ك نعبد ت ع ي ن اخدم س ا ل س ت 「私たちはこの世を去るのは私たちの暮らしを楽し موسوعه ا ل ن ا ي ل س ي ل ل ه ل و م الاسلاميه